فحديثنا في خطبتنا لهذا اليوم عن س ن ة ك و ن ي ة لله في خلقه لا تتغير ولا تتبدل قانون إ ل ه ي ثابت الذنوب سبب هلاك ا ل أ م م و ا ل أ ف ر ا د هذا هو القانون أ خ ب ر الله جل وعلا به و أ خ ب ر به نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمه السلف الصالحون والعلماء الراسخون فعملوا بمقتضاه يقول الله جل وعلا ما أ ص ا ب ك من ح س ن ة فمن الله وما أ ص ا ب ك من س ي ئ ة فمن نفسك نعم ما أ ص ا ب ك من ح س ن ة فمن الله كل ما يصيبك من خير إ ن م ا هو م ن ة و ر ح م ة وتفضل من الله وما أ ص ا ب ك من س ي ئ ة فمن نفسك يعني كل ما أ ص ا ب ك من شر أ و هم أ و غم أ و مرض أ و قلق أ و ضيق أ و و ح ش ة أ و ق ل ة في الرزق أ و م ص ي ب ة من المصائب فمن نفسك يا عنيف من ذنبك قال بعض السلف إ ن ي لاعصي الله تعالى ف أ ر ى ذلك في خلق ذ ا ب ت ي وامراتي عن محمد بن سيرين رحمه الله أ ن ه لما ركبه الدين اغتم وكان هذا الدين سببا في حفظ في حبسه رحمه الله فقال إ ن ي لاعرف هذا الغم بذنب أ ص ب ت ه منذ أ ر ب ع ي ن س ن ة و إ ن هذه ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة لا تنطبق على ا ل أ ف ر ا د فحسب بل تتعدى إ ل ى الجماعات و ا ل أ ق و ا م والدول و ا ل أ م م قال الله جل وعلا وما أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ة فبما ك ث ب ت أ ي د ي ك م ويعفو عن كثير مهما أ ص ا ب الناس من م ص ي ب ة فقد أ خ ب ر الله جل وعلا أ ن سبب ذلك إ ن م ا هو ما ك ث ب ت أ ي د ي الناس قال سبحانه أ و ل م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة ي خ ا ص ب المؤمنين بعد غزوه احد أ و ل م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م مثليها قلتم انا هذا قلتم كيف يكون هذا من اين هذا ونحن المؤمنون ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ع د ا ؤ ن ا الكافرون المشركون فمن أ ي ن تكون غلبتهم علينا هزم المسلمون يوم ا ش د و أ ش ي ع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فشج وجهه وكسرت رباعيته يعني أ ح د أ ث ن ا ن ه ودخلت حلقتان من, حلق من حلقات المغفر في وجهه وسال ا د م على وجهه أ و ل م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة يوم أ ش د قد أ ص ب ت م مثليها يعني يوم بدر قلتم انا هذا قل هو من عند أ ن ف س ك م إ ن الله على كل شيء قدير قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر نفوس تزهق بغير حق ودماء تسفك وامراض و أ و ب ئ ه و ق ل ة في الرزق وانحباك للمطر وقحط في ا ل أ ر ض وحروب وقتال وضغائم و أ ح ق ا د وجرائم تلوثت ا ل ب ي ئ ة وانقرضت بعض الحيوانات وحصل الاحتباس الحراري فضاقت على الناس معيشتهم هذا ما نعيشه وهذا ما نعاينه وانتشر الظلم وعمى وطم ظهر الفساد في البر والبحر بم كان ذلك بما كسبت أ ي د ي الناس هذا ليس كلامي وليس من ت أ ص ي ل ي إ ن م ا هو كلام رب العالمين ف إ ن قلت ما ا ل ع ل ا ق ة بما يحدث للحيوانات و ل ل أ ر ض وللفساد في ا ل أ ر ض بذنوب الناس أ ق و ل لك إ ن خالق هذه ا ل أ ر ض هو الذي جعل فيها هذه ا ل س ن ة كما أ ن ه جعل النار ل ل إ ح ر ا ق و أ ن الماء تطفئ النار و أ ن الماء كذلك يذهب العطش فجعل الذنوب سببا لفساد ا ل أ ر ض وحلول الهقم هذا خلق الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال مجاهد إ ن البهائم لتلعن عصاه بني ادم إ ذ ا أ خ ذ ت ا ل أ ر ض بالسنين وقل المطر وجذبت ا ل أ ر ض تقول انما هذا من شؤم م ع ص ي ة ابن آ د م قال سبحانه ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا قال أ ب و بكر بن عياش في تفسير هذه ا ل آ ي ة إ ن الله جل وعلا بعث محمدا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعدما فسد في ا ل أ ر ض ف أ ص ل ح ه ا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن دعا ب د ع و ة غير د ع و ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهو من المفسدين في ا ل أ ر ض بل إ ن الله جل وعلا جعل المنافقين هم المفسدون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بماذا افسد المنافقون هل خربوا الديار هل سفكوا الدماء هل اغلوا ا ل أ س ع ا ر كلا انما افسدوا بالارض بمعاصيهم وذنوبهم وكفرهم بالله جل وعلا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا تبايعتم بالعينه و أ خ ذ ت م أ ذ ن ا ب البقر ورضيتم بالزرع يعني إ ذ ا تبايعتم بالعينه هذه ص و ر ة من صور التحايل على الربا و أ خ ذ ت م أ ذ ن ا ب البقر ورضيتم بالزرع يعني لهثتم وراء الدنيا وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إ ل ى دينكم قضي ا ل أ م ر حسمت ا ل م س أ ل ة لا مناص لا مغرب لا منجى لا حل إ ل ا ب أ ن نرجع إ ل ى ديننا هكذا أ خ ب ر الصادق المصلوب صلى الله عليه وسلم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا معشر المهاجرين خمس خصال إ ن أ د ر ك ت م و ه ن و أ ع و ذ بالله أ ن تدركوهن ما ظهرت ا ل ف ا ح ش ة في قوم قط حتى يعلنوا بها إ ل ا ظهر فيهم الطاعون و ا ل أ و ج ا ع التي لم تكن في أ س ل ا ف ه م وما ن ق ص ا ل م ك ي ا ل والميزان إ ل ا أ خ ذ و ا بالسنين وجور السلطان وما منعوا ز ك ا ة أ م و ا ل ه م إ ل ا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إ ل ا ف ل ط الله عليهم عدوا من غيرهم ف ي أ خ ذ بعض ما في أ ي د ي ه م وما لم تحكم أ ئ م ت ه م بما أ ن ز ل الله ويتخيروا فيما أ ن ز ل الله إ ل ا جعل الله ب أ س ه م بينهم تزلزلت ا ل م د ي ن ة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال للناس يا أ ي ه ا الناس ما تزلزل في ا ل م د ي ن ة إ ل ا بحدث أ ح د ث ت م و ه يعني بذنب أ ذ ن ب ت م و ه والله لئن عادت لا أ س ا ك ن ك م فيها أ ب د ا يقول جبير بن نفيط لما فتحت قبرك فرق بين أ ه ل ه ا فتح المسلمون قبرص ففرقوا بين أ ه ل ه ا فبكى بعضهم على بعض فجلس أ ب و الدرداء رضي الله عنه وحده يبكي فقال له جبير يا أ ب و الدرداء أ ت ب ك ي في يوم ٍ أ ع ز الله فيه ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ه قال ويحك يا جبير ما أ ه و ن الخلق على الله إ ن هذه أ م ة كانت ظ ا ه ر ة م ن ص و ر ة ف ع ف ت الله فانظر ماذا صنع الله بها قال سبحانه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 الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فهذه كما سمعتم س ن ة الله في خلقه ف م ن ن ج ا ت إ ذ ن وما الحل الحل ب أ ن نقلع عن الذنوب و أ ن نطيع الله جل وعلا ولا نعصيه قال علي بن أ ب ي طالب ما نزل ذ ل ا ء الا بذنب ولا رفع إ ل ا ب ت و ب ة فمهما حاول المحاولون واقترح المقترحون وخطط المخططون لن تعيش ا ل أ م ة في رغد ولا في هناء ولا في س ع ة إ ل ا ب أ ن يتركوا هذه الذنوب التي استفحلت وعمت إ ل ا فيمن رحم الله ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله قال الله جل وعلا ذلك ب أ ن الله لم يك مغيرا ن ع م ة أ ن ع م ه ا على قول حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م لن تسلب ا ل ن ع م ة إ ل ا ب أ ن نغير من الصلاح إ ل ى الفساد ولن ترجع ا ل ن ع م ة إ ل ا ب أ ن نغير من الفساد إ ل ى الصلاح قانون ولن تجد ل س ن ة الله تبديلا ان الله لا يغير ما بقوم حتى ي غ ي ر ما ب أ ن ف س ه م سدت كل الطرق إ ل ا طريق واحد حتى ي غ ي ر ما ب أ ن ف س ه م و إ ل ا فان الله سبحانه وعد المؤمنين الصالحين ب ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة وبالتمكين في ا ل أ ر ض هذا وعد الله وعد الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات اسمع إ ل ى صفتهم وعد الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات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 ولنجزينهم أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون انظر لما أ ط ا ع ت ا ل أ م ة ربها واتبعت أ م ر نبيها صلى الله عليه وسلم ي فعاشوا في هناء وفي ع ز ة يقول الحسن البصري لقد سمعت منادي عثمان لما كان عثمان أ م ي ر ا للمؤمنين سمعت نادي عثمان يقول يا أ ي ه ا الناس أ غ د و ا على أ ع ط ي ا ت ك م من بيت المال توزيع بالمجان أ غ د و ا على أ ع ط ي ا ت ك م فيغدون فياخذونها وافية يا أيها أغدو على فيغدون ي الناس أرزاقكم و ا ف ي ة قال والله لقد سمعته يقول يا أ ي ه ا الناس أ غ د و ا على كثواتكم ف ي أ ت و ن ف ي أ خ ذ و ن الحلل ويقول أ غ د و ا على السمن والعسل ف ي أ ت و ن ف ي أ خ ذ و ن قال الحسن رحمه الله في وصف الحال في زمن عثمان أ ع ط ي ا ت و ا ف ر ة و أ ر ز ا ق داره والعدو منفي ه وما مؤمن يبغض مؤمنا بل ينصره ويحبه هكذا كان ت الحال في زمن هارون الرشيد كان ينظر رحمه الله وهو ا ل إ م ا م العادل القوي في ذات الله لا كما يشاع ويذاع ينظر إ ل ى السحاب فيقول أ ي ه ا السحاب أ ن ط ر حيث شئت فخراجك عائد إ ل ي ن ا أ ن ط ر اينما ت ن ط ر فاما أ ن ت ن ط ر في بلاد المسلمين و إ م ا أ ن تمطر في بلاد الكفار والكفار يعطون ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صاغرون كان في زمنه رحمه الله يحكم الروم ا م ر أ ة وكانت م س ا ل م ة لهارون الرشيد تعطي ا ل ج ز ي ة عن يد وهي ص ا غ ر ة فاستولى على ملك الروم رجل يقال له نقفور فقتل هذه ا ل م ر أ ة و أ ر س ل إ ل ى هارون الرشيد يقول من نقفور ملك الروم إ ل ى هارون ملك العرب إ ن هذه ا ل م ر أ ة التي كانت تحكم قد أ ن ز ل ت ك م ن ز ل ة الملك و أ ن ز ل ت نفسها م ن ز ل ة الجندي وقد أ ع ط ت ك أ ع ط ي ا ت لقد كنت حقيقا أ ن تعطي الينا أ ض ع ا ف ه ا ف إ ذ ا وصلك كتابي هذا فرد إ ل ي ن ا تلك ا ل أ ع ط ي ا ت وافتد بنفسك و إ ل ا فالسيف بيننا وبينك فلما وصل الكتاب إ ل ى هارون الرشيد غضب غضبا شديدا حتى ما استطاع من حوله أ ن يكلموه فقال أ ش ي ر و ا علي ه فما استطاع أ ح د أ ن يكلمه فقلب الكتاب وكتب بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أ م ي ر المؤمنين إ ل ى نقفور كلب الروم وصلني كتابك ي ب ن ى الكافر ة والجواب ما تراه دون ما تسمعه و ا ل ج و ا ما ب ت ر ا ما ه دون ت س م ع ه ف أ ر س ل هارون الرشيد بجيش ما سمع ب م ث ل ه حتى غزى أ ر ض الروم فقتل وتبى ودمر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 ربنا إ ن ن ا ظلمنا أ ن ف س ن ا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت فاغفر لنا م غ ف ر ة من عندك وارحمنا إ ن ك أ ن ت الغفور الرحيم اللهم وفق ا ملك البلاد للعمل بكتابك و س ن ة نبيك صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين